وإلى ثمود أخاه صالح قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِن إِلَهٍ لَا يَرُوحُ قَدْ جَاءتْكُمْ بَيْنَتُم مِن رَّبِّكُمْ قَدْ